أفَتُمَا رُوَنَهُ عَلَى مَا يَرَى؟ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُتَّهَ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَّارَ أَفَرَأَيْتُمُ الْلَّاتِ وَالْعُزَّ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 تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن عم تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ وَأَبَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَن عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى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 Al-Fatihah <todic>